ولكل أمة جعلنا من شكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من ذهيمة الأنعاب ولكل الله على ما إِلَٰهَكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُثَابِتِينَ إِنَّ حُكْمَ إِلَٰهِكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا